بسم الله الرحمن الرحيم أتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أن والسماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين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 وألقى في الأرض راسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أَفَمَن يخلق كمن لا يخلق أَفَلَا تذكر وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون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 المستكبرين واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا ومن أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء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 ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ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 فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه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 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا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 وَأَقْسَمُوا بالله جهد أَيْمَانِهِمْ لا يبعث الله من يموت بَلَى وعدا عليه حقا ولكن أَكْثَرَ الناس لا يعلمون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر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 هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إلهون فإيَيَفَرَّهُ بُرُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَالصِّبَانِ أَفَوَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ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 فَتَمَتَّعُ فَسَوْفَ تَعْلَمُ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَوَالَّهِ لَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ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 ساعة وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُفْرَطُونَ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ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 ثمرات فسلك سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لا يتلقى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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براء رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افا الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم, وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم من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 وهو كل على مولاه اينما وجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن بالعدل هل ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 كَمَسَكَنُوا وَجَعَلَ لَكُمْ وَجَعَلَ لكم مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَمِنْ أَصْفَافِهَا الشعرثثو متاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلال وجعل لكم وجعل لكم من لأكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هؤلاء شركاء وَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذْنِ السَّلَمِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بيانا لكل شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ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 وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ولا تسالن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم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 هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله فاق وَلَنَجْزِيَ الَّذِينَ صَبَرُوا جره بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا حياة طيبة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 يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون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 أحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وَأُلَائِكَ هُمُ الْرَافِلُونَ لَا جَرْمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ هَاجَوْا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَعُوا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 أتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت اللَّهِ الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ